فطبعا المهم الاولى ويقولك ا ل ب ر ن ز دي عليها صوت فى شو ي ت أ ى لو فى تاكل ع د م ى فى مثل ما يكونوا فى حاشه يبقى لو فيه وقلبى فى شو يبقى زعل ما يكونوا فى م ا ك ل منه ست شهور ل أ ن ه ويت ست شهور لما كنت يبقى ع ظ م ما عادوا ليش ليه من سو على اثنين زعل عظمى ده عليها صوت فى شو سمين وقلبى ست شهور طب تعالى بعد كده للكلمه ا ندفع ك عن السبت هل نقدر نعرف ريش؟ ا سبت ابن العظم لا مش خلينا لات ي جرويو ن ا اكيد زي ش ت ر ج ع سبني ر و ي جرويو و ومنون بس ا دلوقتي ه انا يجيش يعني هذه ي لم م س ا العرض من دولي دي حفظ هي ل ث ل المصنعه ا الثلاثة و ر إحضروني لقيتي ي ن هو مع ل تول الكيريون أدام الجول اكتشي الأنميكروب الفانتر لقيتي لقيت من بس الفانتر شكلة شكلة أدوة أدوة ميكروب حفظة بسوط بعض مثلين الفانتر يبقى بس بس انت كده هاي خلصت مع الوقت اللي ا ت عايز يوم الجمله خلاص بتشوف ايه ياخوي خلصت من الجمله طب تعالي مع الطقس اللي هوه مجنون فبيديني يارب وبيديني سكين ل م ر اثنين نغم نعرف الخطوط بس ا د ل ي هي تكون من الشعر وللا نكتب الصح حاجه تانيه نغم نشوف ادري هي ت ك و ل ا ل الشعر you、yeah. And once he made the social s c t e n s c e he made the social science, where r o c k in the desert, two t is, years later, t a t two is, years, a collection of manuscripts and bones were found. الكاتب اللي عندنا هنا هو حرفين هو فيه وماهو صار يفتشي تشي عندك الكواركو بقى ت ت و ب دا دا ت وماهو دا تشي تشي يعني أمزني صار ل يفتشي ع تترى ا يعني ان اثنين الحاجات ديها دمرة أو مخلوط مخالصة خ ل ان و ن الفت م ا ل ك ا يكون ا ل ب ت من ا ل م ن ي ك و ل ف ت من ا ل م م ن ان يكون الفت من الممكن ان ي ك و خ ل ف ت ا ل م ن ا ع ن د ل ف ت من ا ل م ن ي و ن ا ل ت من الممكن ان يكون الفت م الممكن ان ي ك ا د ف ت من ا ل م م ن ان ي ك و ا ل ف ن ا ل ن ا يكون الفت الممكن ان ي و ن الفت من الممكن ان ي ك و ا ل ف من ا ل ان ي ك ا ل ن ل م م ك ن ان يكون الفت من الممكن ان يكون الفت من الممكن ان يكون الفت من الممكن ان ي ك و ر الفت ا ل م م ك ي ك و الفت من الممكن ا ي ن ا ل ا ل م ان ي ك و ل ف ت من ا ل ك ن ان ي ك و ا ت من ل م م ك ذ ان ي ك 私たちの顔の写真は、私たちの顔の写真を見つけた。 البيت بتدور ايه المعلومات اللي بتهادي المعامل ب ا سندويشه ب ا ت الثالث النوم تاني ل السفر صح على ب ع مجموعه ا من النوم ا دي アイドルとのシャワーが使ったと t に、アメリカの人は、アメリカの人は、アメリカの人は、アメリカのは、ののののののののののののののののののののののののの في البلاد، لقد بيضاً بسند ولو ع م ديني بسند ل السند المفهودة ن انا هون دي فيه بيشاهدوا على ا ع ر وعمل ا ي بسيطة ن ب هو ان ل ش ع ر ي الضيق ه ل الشعر بسندس في بباع داكت دي بباعثة ب كانت ر ل صح؟ صح. هي من أرض دولية دولية ايه الحكايه ا ر يعني اللي ممكن اطلع بيها من البايوت ا عايزة يديكا المتحدثة عدد مسعى مثل قد خلاص التكتر العامرة ق ا ا ر ن ب ل مسعى السويس تعليق خلاص د ا خ ل ن ش و ر ة للعضله ب ي أ ليا وضميرنا ب ا ل ق ن و ا ت ا ل ي ك س ج ي ن ت ا ع ي ا ل ف ي ت ي و ا ش و ف فعلا العضله دي اللي عملتها ا ل س ل ا م ل بتاعت الفيديو ديالها في دوائر طيب عرفنا اللي هي من م ا يكونوا متعبتين نمره اثنين ايه كده في صحبيه كده في ا ل ض ا ء نار حلو جدا اننا نقدر نشوف برضه العضله دي بتاعت مانيال ونبتعد كلب نفسه خلاص من, من الشيء بتاع ا ل ع ر و ل ه ا لازم احس علشان أقضى تختبرك لما ن ل يحس ن بها من اللفه ق ص ت ا ذات من ا ل ش ي ء ب ت ا ل ع ر ض اعرف انيميل ولا نيوزه الخمرات اللي في نيومن شكلها ايه ا وراك في شكلها من ايه ل ل او ت اللي بتاع ع هي اقدر ن ا ا ب ل حيواناتنا ر ي ت ب تشتير ちょっと待ってください。 فبتعرفوا ج ي ل بالشيء هربعة ي ا ل ا ل ا ل في عندنا ايه كمان بقدر نستفيد من الابريجم زنجونز يقول ده دليل على التعبير الان مخيفه هذا كمان طب ح ا ج ة تالت نقدر نطرق السيف في اي تمنه وافضل انت محتاجين بيها نقول انها ي ب ت ي ط ي ا ل ب ي ه انا ي ه ا دور الهاتف حسيتها اول حاجه برضه ه ا كيف ي هي وي هو تتمكن من التفكير من التفكير ا من الصفحه ولكن ا يجب ان يكون هناك ن اجراءات في المستقبل ويعتبرونها في ا ل م س ت ق ا ل ويعتبرونها ل في المستقبل ا لانه يمكن ان يكون ويكون و ي ك ل ن ويكون و ي ك ا ن ويكون و ي ك ا ن ت ويكون ويكون ويكون ت ي ك ي ن ويكون ا و ي ك ع ن ل ي ك و ن ويكون و ا ك و ن ويكون و ي ا ل و ن ا ي ك ا ن ويكون و ي ك و م ويكون ويكون ويكون ويكون ويكون ويكون ويكون ويكون ويكون و ي ك ا ن و ي ا و ن و ي ك ا ل ويكون ويكون و ي ا ر ن لقد تقوم بمجرد ان تتحول الى ا ل م ج ر ك ي ن الى المجردين الى المجردين الى تنقي المجردين ا الى المجردين الى المجردين We know what's a world with never in another, huh? And for t h r e p a r t with anthropometry with that, uh, fingerprint in India, that c h i l o g r a p h y and prophecy. Is it a ethical i d e n t i f p c a t i o n for matter? It's not the way that we can be an age and t is a k e it for one for three parts. We have to give do fingerprint, lower that p h l o g r a p h y with and h r o p h e c y what we all have to say. h a h Very, very important. ありがとうございます。Uh, and, uh, and ولكن هذا هو مسجد في الاثنين من اثنين من ل ت ه م ا ل ن ي ن من اثنين ع م من اثنين من اثنين من اثنين من اثنين من اثنين من اثنين م ع اثنين من ا ل إ ن ي ن من اثنين من اثنين of t h e s e in the DNA in which a unique sequence of b a s e in the DNA in strands of c h r o m o s o m e in which unique s e q u e n c e of t h e s e in the DNA in strands of c h r o m o s o m e are used to compare one n e plant or tissue sample with another. When we see the sequences of readers in the DNA strand of c h r o m o e s are used to compare one mass or tissue sample with another. The test is useless without something to be compared with. The test is useless without something to be compared with. بمعنى ان انا باخد الضلمه من المستبد ا ل ل جالي وعصا ن ك ا د ا بعمله د ان ايه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه ب ر ي ه ب ا ي ه ب ن ي بنيه ب ن ي ل بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه ب ن ي ن ي ه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه بنيه ب ن بنيه ب ن ب ي ه ب ن ن ي ن ي ه ب ي ه ب ن ه ب ي ه بنيه ب ن ن ي ه ب ن ي ي ه بنيه ن ب ي ن ي ه بنيه ب ن ي ي ه ن ي ي ه بنيه ب ن ي ي ه ب ن ن ب ي ه بنيه ب ي ه ب ي ه بن بن ي ه بن ن ي ه بن بن ب ي ه بنيه ب ن و ل م ا المسيئة ل ة ا ن هذا ل كان وانت ف يجب ان د يكون هذا ل ايش كلها م ل فهو يجب الهداد الحديثة وانتان ان يكون باقي هذا ا كلها ي ن فهو ا ا الماضح يجب ان يكون هذا كله لكن هناك أتفضل ب ع ل المساعده هناك بعض ي ة المساعده هناك بعض ط ل المساعده ل هناك ب ع ل ا ة ا ل ت س ا ع د ه هناك بعض ق المساعده اذا جيت مره حاول و ج ي انسان يعني ي أ ن ا عملت ايه إ ي اشتغل معقده زي زي زي زي زي إذا ع م ل ت ي زي زي زي زي زي زي زي ز ر زي زي زي زي ن ي ز ب زي ن س زي زي زي زي ز خ زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ي ن ي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ي زي زي زي ل ي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ا ي زي زي زي ن ي زي زي زي زي زي زي ز ت زي زي زي زي زي زي ز م زي زي زي زي زي ك ي زي زي زي زي زي زي ي 何が起こるか分からない。 or 2 A, B, エージュー。 ولكن هذا هو ل م ا ن الذي ي ان ي هناك م ن ط ح ه م المكان الذي يمكنه ان ي و هناك م ن ط ق ن ط ق ه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ط ه منطقه ق ه م ه م ق ه منطقه م ن م ن ط ه م ن ن ط ق ه ن ط ق منطقه م ن ن ط ق ه م ن ن ط ق ه ق ه م ن ن ط ق ه منطقه ن ط ق ه م ن ط م ن ط ه م ن ن ط ق ه م ن ط منطقه ن ط ق ه م ن منطقه م ن ط ه منطقه منطقه م ن ن ط ق ه منطقه ه م ن ن ط م ن م ن ط ن ط ن ط ق ن منطقه م م ن ط ه م ن ن ط ق ه م ن ط ه م ن ن ط 私は1つのオフィスサンドで、その時は1オスサンドで、その時のオフィスサンドで、その時は1つのオフィスサンドで、すの時は1つのオフィスつのオフィスサンドで、その時は1つのオフィンドで、その時は1つのンで、その時は1つスで、その時は1つのオサンドで、その時は1つのオフィスサンの時は1つのオフィスサンドで、は1つのオフィスサンドで、その時は1つのオで、その時は 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はいは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私私は私は私は私は私は私私は私は私は私は私は私私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私私は私 どういうことですか لانه ذ ا كان ي ع ن ا ق ا م او ا ن يعني بها عايزه خرافه قال اذا ا ق ب الاجتماع يبدا بفوق من ا د ي الفوق مش ن سنه ر ب ا ي ب ح و يطالب ك ن يطالب خرافه يطالب س ي ك ن ا ل سيكون يطالب س ي ن ط ا ل ع سيكون ي ط ل ب س ي ك ي ط ا ل س و ن ي ط ل ب سيكون يطالب سيكون يطالب سيكون ي ط ل ب سيكون يطالب س ي ك و يطالب سيكون ا ل ب ي ك و ن ي ا ل ب سيكون ي ط ا ن ا ل س ك و ن ي ا ل ب س ي ط ا なるほど。 And There is a r o s s in hand, t of n crops in hand. There end the a you n is an example. i m just you keep crops n g in hand, you n g can see the crops m n and c in hand. There o n is a lot of crops in hand. There is a lot of crops in hand. There is an example. An occupation. If s you look n at o the occupation, you can see the occupation. y o e c a u see the occupation. ف لذلك لان المؤمن ي ي يحتاج الى المؤمن ي ح ت ا ن الى المؤمن يحتاج الى المؤمن يحتاج الى ا ل م ف م ن يحتاج الى المؤمن يحتاج الى المؤمن يحتاج الى المؤمن ي ن ت ا ج الى ا ل م ؤ ي ن يحتاج الى المؤمن يحتاج الى المؤمن يحتاج الى المؤمن يحتاج الى المؤمن ف ع ش ا ل ب ي ق ان انا شوفت كل نقطه نقطه بالتصوير خلاص بكتبها ب فعلا عندي سؤال تسرين بعض ش ي From X ray on e e to t see who's to healthy. But that's not a cancer issue. Waterman achieves due to aging. And it's similar to change due to aging. It's similar t change due to aging. It rinses. Rinses are C. But that's not a picture. You know, so how that's a bit of a trait. فهذا ا ل ع ان يكون ه ن ا اجمل ا ل اجمل ا م ل اجمل ا م ل ا ل ا م ل اجمل ا ج ل اجمل اجمل ا م ل اجمل ا ج م اجمل اجمل اجمل اجمل ا ج م اجمل اجمل ا ج م ا م ل اجمل اجمل ا ل ل اجمل اجمل اجمل ا ج م ا ل ل اجمل ا ج اجمل ا م ل اجمل ا ج ا ا ل اجمل ا م ل ا ل ل اجمل ا ج ا ل ا ا ج ا ل اجمل اجمل اجمل ا ج م ا ل ل اجمل ا ج ا ل ا اجمل اجمل اجمل اجمل اجمل اجمل ا ل ا ل ل اجمل اجمل اجمل ا ج م م ل اجمل م ل اجمل ا ج م If I change you to aging, you want to get an X ray d i c h i s e an X ray disease, o m kind o w to t get some kind of the aging of the X ray on the r o o t of this、so, d i s e a s Well, the new aging, but it is not another way. s o w I want to see what other people follow to preserve that of the person. I see that you can preserve this. e ولكن ا ع ت ق ر ان ا ل م ع ل م ا ابن تتعرض للمعلمات التي تتعرض لها فقط لها فقط لها ف و ط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها ف ق ي لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط الاكتر من المرسلين والقارب والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير ايج والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير والتدوير ل ه والتدوير ب ا ل ت د و ي ر كل دي بتفصل م ع ل م ا ت عنه تولدت الفرق الغصن المزيد ت كل دي ا ر ه للحزب ه ل ا س ت ا ذ